السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى ثم أما بعد معانا قصه احد الشباب شباب الخليجي اللي كان والده تاجر كبير وبيسافر اوروبا وكل اي مكان في العالم وكان لما ياخد ابنه معاه ابنه بيقع في الزنا والعاز بالله لما والده عرف جوزه بنت صارخه الجمال عشان خلاص يعف ابنه بعد فتره من الجواز بدا ياخده معاه تاني اوروبا وقع تاني في الزنا والعاز بالله ربنا امهاله خلاص يا جماعه بعد فتره من الامهال خلاص الانتقام والعقوبه لازم بتنزل والعاز بالله الا ان يعفو الله سبحانه وتعالى ربنا امهاله اصيب الهرب المره اصيب ببقع جلدية حمراء على جلده في كل انحاء جسمه راح لطبيب فرنسي واتنين وتلاته 10 اطباء ايه ده قال له ده مرض الهربس وبسبب الزنا وهيسيب علامات سودة في جلدك مش هتروح ومفيش حاجه مفيش حاجه ممكن تخليها تروح هذا الشاب لما رجع بلده فمراته تقول له مالك ايه الحاجات اللي على جلدك دي قال لها ده, ده انا اكلت اكله فيها بهارات وعملت العلامات ديت وفضل يخبي جلده في هدومه ويزود الغطره على وشه وعلى جسمه عشان مفيش اي حاجه من بان. مرة داخل البيت لقى دكتورة امراض جلديه صديقه زوجته قاعده فشفته معدي فشافت العلامات ديت لقطتها على طول طبعا قالت له زوجها ايه اللي على جسم جوزك ده قالت لها ده كان بياكل بهارات وقالت لها لا ده ده بيجي بمرض اسمه الهربس بيجي بسبب الزنا والله وزوجته اول ما عرفت ابوه طرده من الشغل زوجته سابته تماما هي وعياله وأصبح بيلبس هدوم تغطي كل جلده وتغطي وشه واصبح محبوس جوه جلده بسبب معصيته ولا اعوذ بالله يعني ايه جلده اعترف عليه جلده اعترف عليه في الدنيا قبل ما عليه يوم القيامه قدام ربنا سبحانه عليه سمعهم وهم وجلودهم بما كانوا يعملون انا عايز اقول الليلة. انا عايز اقول لك اعترف اعترفي لازم نعترف باثنوبنا يا جماعه درس الليله له 3 اهداف الهدف الاولاني انك تعترف باثنوبك ما تقولش ليه انا كده كويس المناظر اللي قعدنا بنشوفها دلوقتي البنت اللي ممكن تكون عاملة اللي ما يتعملش وتقول لك ليه انا كده كويسه انا بعمل ايه انا فيا ايه غلط الشاب اللي لك الكلام ده انا عارفه انا شاب انا ما التطرف ده اللي بينكروا انهم بيعصوا حتى الملتزمين والملتزمات اللي موهومين انهم ما بيعصوش ربنا سبحانه وتعالى اعترفوا بذنوبكم احد الاخوه راكب في ميكروباص فلقى شاب يعني كان سواق الميكروباص مشغل قران لقى شاب جاب المحمول اللي هو الصيني الكبير ده وشغل اغاني عليه ملى صوت الميكروباص فبيقول له القران يا اخي قال له والشاب ده مسلم قال له القران ده بتاعكم انتوا شوفوا المكابره والعز بالله شوفوا بتوصل المكبره لدرجه ايه والله اعوذ بالله اللي مش هيعترف هيندم في الدنيا وفي الاخره احدى طبيبات الامراض الجلديه كانت بتسخر من الحجاب وبتترقع على الحجاب وبتسخر من اللي تلبس حجاب وبت... وبتعترض عليه لغاية ما ربنا بتلهب مرض بمرض فراسها اضطرت ان هي تلبس الحجاب غصب عنها لما ربنا بعد كده شرح صدرها باذن الله ان شاء الله بنور الإيمان بعد كده بقى يدعيها الى الله ويدعو إلى الحجاب اللي مش هيعترف بذنوبه هيندم في الدنيا وهيندم في الاخره عشان كده الايه اللي احنا عايزين نفتكرها في الأول منظر همومه بيتساقطوا في نار جهنم وربنا بيقول فاعترفوا بذنوبهم اعتراف ولكن اعتراف متأخر انت قدامك فتره محدوده لازم تعترفي فيها بذنوبك وإلا خلاص خلاص يوم القيامه هتعترف جوارحك عليك قدام ربنا وهيعترف العبد العاصب لله وهو في النار فاعترفوا بذنوبهم فسحقا ويسقط في القاع الحقيقة. الهدف الثاني للدرس غير ان احنا نعترف باثوبنا ان احنا نعترف لربنا بس مش نعترف لاعترافات في برنامج ولا نعترف له لو... نعترف لربنا بس مش بنت عندها مش عارف كام سنه لسه صغيره تتصل انا عملت كذا ووقعت في كذا وعملت كذا وانا عملت كذا وانا عملت كذا احنا بنعترف للمخلوق احنا بنعترف للخالق يا جماعه المخلوق هيفضحك هيستغل ضعفك هيستغل ذنبك هيعمل فيك اي حاجة بسبب الذنب اللي انت بتعترف ربنا اللي هيسترك وهيرحمك وهيشفيك من اثر ذنبك على الحاجه الثالثه ان الاعتراف ده يبقى في التلت الاخير من الليل في الجوف الاخير زي ما الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيقول لربنا ظلمت نفسي واطرفت بذنبي قدامنا فتره محدوده يا شباب ان اعترف لربنا زي ما كان النبي عليه الصلاه والسلام بيقول في افتتاح الصلاه النبي واقف في قيام الليل بيقول لربنا ظلمت نفسي واعترفت بذنبي يا اما الاعتراف هيجي من الجوارح في الاخره يا ساعه الافضل الله يا اما الاعتراف هيجي في جهنم والعذاب بالله اعترافات ليليه اعترافات المؤمنين لله الواحد الاحد في الثلث الاخير من الليل منهج حياة مش كلمه مش عنوان درس الليله بس ده منهج حياتنا من اول الليله كل ليله هنعترف لربنا بزنوبنا كلها كل ليله هنعترف لربنا بحرقه وبندم على كل اللي احنا عملناه اعترافات ليليه ده كل مؤمن ومؤمنه لله ما يضيعوش الساعه اللي قبل الفجر ابدا في التهجد ابدا ابدا يقوموا يعترفوا لربنا بكل اللي هم عملوه انا عايز اقول لكم يا جماعه اللي اعترف لربنا واطاع وتاب واجتهدت في الدين وانطلقت ربنا ادهم ايه واللي مرضاش يعترف وكابر وعاند واقرض واعرضت وعاندت وكبرت على ربها وما التوب تتوب وما رضتش تعترف انها مذنبها ولا رضت تقر باذنبها ربنا عمل فيهم ايه اللي ما يعترف من اول ما عصى ربنا من اول رجل حطها في طريق المعصيه بلقت عقوبات المعاصي تتنزل عليه في الدنيا في الدنيا قبل الاخره عايش مخنوق عايش طهقان متخانق مع كل الناس مش طايق نفسه يقوم يدور على معصية تانية تترف بها على نفسه يقوم الخنقه يزيد والاكتئاب يزيد وهو بيعالج ايه بايه عايش يقول انا ليه الدنيا سودا فوقي انا مخنوق ليه انا دايما تعبان ليه انا بخرج من مشكلة ادخل في مشكله ليه عقوبات ذنوبه قاعده تتنزل عليه وهو مش راضي يرحم نفسه احاسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا ربنا بيقول لي يا عاصي انت فاكر انك هتسبقني لو سبتك تستمتع بالمعصيه تبقى سبقتني هعذبك بيها عشان تنالها وهعذبك بيها بعد ما تاخدها هعذبك بالبنت عشان تعرف تكلمها وهعذبك بيها بعد ما تتكلم معاها هتقلقك وهتعذب بيها ان يتحطم قلبك في العلاقه دي هعذبك بالمال الحرام عشان تاخده وهعذبك بيه عشان تحافظ عليه بعد ما تجيبه ربنا بيقول ومن اعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك ضنك يا جماعه النهارده زي امبارح وبكره زي بعده وبعده زي بعده كلها مقفله كلها ضلمه كلها خنقه كلمه ضنك يعني ضيق ضيق في الدنيا ولا اعوذ بالله ضيق عند الموت الروح بتخرج كانها من فوق بابره ضيق في القبر يضيق عليه قبره حتى تختلف اضلاعه ضيق في عراصات القيامة وسط المليارات ضيق في النار مكانا ضيقا مقرنين والهاث بالله يخلص من الدنيا يجي الموت يقول خلاص الحمد لله انا هموت واستريح انزل في التربه واستريح ما هوش عارف ان عذاب القبر وعذاب الموت بالنسبة للعاصي اشد من كل ما راى يجي عند الموت زي ما النبي عليه الصلاه والسلام بيقول في حديث البراء إن العبد الكافر أو الفاجر أو الفاجر للأسف النماذج اللي عدنا بنشوفها في مجتمعنا إذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخره اتتهم ملائكه سود الوجوه يجلسون منهم اد البصر ياتي ملك الموت يجلس عند راسي الملائكه معهم من المسوخ اللي هو غز غز كساء خالص من جهنم كفا من جهنم ملك الموت ينزع روحه روحه تتفرق في جسده من الرعب فينزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول يعني كانك بالظبط عارفين قنابل المسامير لما تنفجر يدخل مسمار في كل حته في الجسم لما المسامير دي تطلع بيبقى الالم شكله ايه طب والملائكه الرهيبه العدد دي كلها نازله ليه كتيبه من ملائكه السماء نازله عشان فرض ليه يا لك واحد كان يكفي يا رب ليه كل ده اول حاجه الرعب بتاعه لما يشوف الملائكه السودا والدنيا ظلمت ثاني حاجه لما يشوف العدد الرهيب اللي نازل له دي ثالث حاجه لما يشوف منظر ملك الموت الرعب يزيد لما ملك ملك الموت يجي يقبض روحه الرعب والالم يزيد مع الم نزع الروح الالم يزيد لما الروح تتخذ وتتكفن في الكفن من النار الالم يزيد لما يطلع فوق ويهان من ملائكه السماوات حاجه رهيبه يا جماعة. ويزيد الالم انت في لحظه من نوع من انواع الملائكه يا ملائكه الرحمه يا الملائكه الثانيه اسمك هيتسلم ومكانك وعمرك بالثانيه وهينزلوا عشان يقبضوا روحك هتبقى تبع انهي ملك من الملائكه يجي الموت يخلص ينزل قبره يقول بس الحمد لله انا هنزل قبري استريحت من الحساب اللي انا كنت فيه فاذا بعذاب القبر اشد من كل ما رااه يض... كفاه ضمه القبر يا جماعه ضمه القبر ده ألم كسر الضلع ده أشد ده الم ممكن الانسان يتعرض ليه طب لو كسر ضلعين طب ضلعين هنا وضلعين هنا طب كله اتكسر واتحدج مكان ده وجداك مكان ده وبعد كده يلاقي واحد شكله وحش ريحته وحشه سياب وحشه داخل عليه انت مين هي لا فاك انت كمان انت مين يقول له انا تعرفني انت مش فاكر 5000 سيجاره شربتها انت مش فاكر 1000 اغنيه سمعتها انت مش فاكر 200 فيلم اتفرجت عليهم 30000 فيلم واغنيه ومسرحيه وسهره ورحله مش فاكر فلان وفلانه مش فاكره فلان وفلان ما انت مش فاكرني ازاي وشه المظلم الوحش يشربوا للمخدرات هدومهم المقطعه اللي تخوفوا من الله سبحانه وتعالى بصوته الوحش سماعه للغناء والمعازف ولا هزم بالله انا عملك انا عملك السيء انت مش فاكرني انا عملك افضل معاك انا عملك كل ما تبص لي هتفتكر كل الاعمال السيئه اللي انت عملتها انا قاعد معاك ليوم الدين ليوم القيامه انا عملك السيء ولا هازم بالله يا يفضل في القبر كذا الف سنة لغايه ما يجي يوم القيامه اول ما يجي يوم القيامه يطلع من التربه يقول بس استريحت الحمد لله خلاص خلصت من تابوت الجمر اللي انا كنت فيه فاذا بعذاب القيامه اشد من كل ما راى كيفان ان الواحد طالع يا جماعه يشوف سيدنا موسى باطش بقائمه من قوائم العرش سيدنا محمد سجد تحت العرش وبيدعي بيستغيث لاهله وامته سيدنا ابراهيم بيفر من الناس وبيقول يا رب سلم سلم, سلم سيدنا ادم قاسين على ركبهم والناس كلهم كل واحد اخذ العرق ما اخذ واحد العرق لنص جسمه وواحد العرق لصدره وواحد العرق ملجمه انت بتعراقي في اليوم اللي بتصومي فيه انت بتعرق وانت رايح درس علم انت بتعرق وانت رايح بتصلي قيام الليل وفي جو حر انت بتعراقي وانت رايحه رحله رايح للمسجد عشان تصلي التراويح ولا التهجد العهد ده كله هو اللي بينجينا من عرق يوم القيامه يا جماعه هو اللي بينجينا من هذا العذاب الاباء فين يوم القيامه ينقذوا اولادهم يودوا المجرم يفتدي من عذاب يوم ببني الامهات فين ينقذوا اولادهم وتضع كل ذات حمل حملها طب واحوال الناس ايه يا رب كانهم جراد منتشر ملايين الجراد اللي بتطلع من تحت الأرض ساعه فاصل البيت بتاعها ملايين كله بيركب فوق بعضه وكله بيتدارب بعضه منظر رهيب زي منظر الناس وهي من تحت التراب يجي يوم القيامه يخلص خلاص هنترحم ولا ايه لو لسه عليه ذنوب اذا بعذاب النار اشد من كل ما راى والعذاب بالله عذاب النار ازاي اعساب النار تخيل فوق كلما ما فيها فوج فوج و بيلقى سالهم خزناته الم ياتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمعه او نعقل ليت يا فكرنا يا ريتنا وقفنا مع نفسنا ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا اعترفوا بس في جهنم عايزين احنا نعترف من الوقت يا جماعه الفوق ده لما اترمى في قاع جهنم بدا كل واحد يشوف جبل من جبال جهنم يطلع عليه يحط ايده على الجبل لحمه ايده يسيح يفضل مصمم انه يطلع عشان يطلع من العذاب ده لغايه ما يوصل لقمه الجبل ياخدوا مقام حديد كلهم يتهوا مع بعض ينزلوا 70 خريف في جهنم يبصوا حواليهم في اللي بيعذبوا في جهنم ده بيعذب عشان معاصي عملتها ايديه وده معاصي عملتها عينيه ودي معاصي نطق لسانها ودي معاصي عملها كل واحد بيعذب عشان مقاصه شكل ولا يذو بالله يعني يا ترى يا جماعه احنا ما عملناش حاجه بالناه. بعد كده لما ينزلوا في القاع كل واحد ده يعذب بالحميم وده بالزقوم وده يعذب بالسلاسل وده يعذب بوادي الويل وده كل واحد بيعذب بشكل يبدا كل واحد يستغيث استغاث غير الثاني واحد بمالك يا مالك ليقضى علينا ربك وواحد يستغيث بخازن جهنم ونادى اصحاب الجنه وقال ونادوا خازن edo ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب بيستغيثوا بغزر خزن جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب يوم واحد ومش يزيل بس احنا مش عايزين اكتر من التخفيف تخفيف العقوبه بس تخففها ويوم واحد مش على طول يوم من العذاب وناس بيستغيثوا بالله سبحانه وتعالى. ربنا امتنا اثنتين واحده اثنتين فاعترفنا بذنوبنا اعترفنا اعترفوا متاخر اعترف في الدنيا الاعتراف مش الوقتي ما عادش اعتراف بالذنب كان في الدنيا كبرته ليه عاندته ليه اعرضته ليه ما رضيتوش تعترفوا باذنبكم ليه ودول بيستغيثوا باهل الجنه افيدوا علينا من الماء صوت كل الاصوات متدخلة مع بعض والاستغاثات متدخلة مع بعض والعفو بالله إنما اللي اعترف ده طريق يا جماعه إنما في طريق تاني خالص خالص خالص انا ما برهبش عشان الترهيب انا مش بخوف الناس انا بقول كلام ربنا هاتوا لي قلتها ماش من ايه او من حديث إنما الناحيه الثانيه بقى الجنه بقى يا جماعه الجنه اللي بيدوقها المطاع من وافي الدنيا اللي اعترف بذنوب صاحب الاعترافات اللي الليليه الإيمانية كل ليله من اول ما بيطاع ربنا في الدنيا الدنيا بتبقى جنه كان في احد الممثلين عمل فيلم وفي آخر أحد المغنيين عمل فيلم وفي اخر اللقطات بيقول ايه بيقول انا نفسي ادخل الجنه بس عايز عايز, عايز, عايز سعيد يعني انا عايز ادخل الجنه بس لازم اعمل معاصي عشان اعيش سعيد غلط غلط ده حياه الملتزمين جنه لو عليهم بركات من السماء والأرض هيتفتح هي عليك من الرزق والصحه والامن وحب الناس وتتفتح لك قلوب الناس كلها لما يجي المؤمن يموت يقول يا انا عشت جنه خساره الجنه اللي اشتاق لجنه الصحبه الصالحه وجنه الدين وجنه العباده خساره الجنه دي تروح مني اذا بنعيم الموت اعظم من كل ما راى إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخره اللي استناها ياما اتته ملائكه بيض الوجوه كانه جواهم الشمس تخيلي الوقت انت Oh الشمس بدات تطلع ايه ده هو في شمس في الاوضه بتاعتي ولا ايه بعد كده يجلسون منك مد البصر الملائكه بقت قدامك مد البصر كل الملائكه دي نازله عشان انا يا رب كل ده ده بدايه الاحتفال بي انا يا رب وبعد كده يجي ملك الموت يجلس عند راسك وليكيهتها الروح الطيبه يا ايتها الروح اللي طابت بطاعه الله وبحب الله وبالخوف من الله وانت فرحانه النتيجه تعالىت من اتعلنت من وانت لسه في الدنيا والملائكه افواج ورا افواج بتتنزل بتبشرك وبعد كده تخرج روحك تسيل كما تسيل القطره بكل سهوله وخفه بعد كده الملائكه تاخد هذه الروح في كفن من أكفان الجنه ثياب من الجنة يلبسوك لبس بقى لبس عروسه بقى لبس حريه من حر الجنة ويصعدوا بك في السماء ملائكه السماوات كلها تشيع هذه الجنازه العظيمه او الزفة العظيمه حاجة نعيم اول نعيم نعيم الشمس اللي طلعت والنور وبعد كده فرحة الملائكة اللي جاية كلها وبعد كده فرحة ملك الموت وهو بيعلن النتيجة بعد كده فرحة صوليت خروج الروح بعد كده لبس الزفة اللي الواحد لبسه والواحدة لبسته بعد كده الزفة الملائكية الرهيبة اللي في السماوات كل دي افراح لروح المؤمن اول ما بيموت يا جماعة ثم لما بينزل ابرياه ايه السعاده اللي انا كنت فيها دي انا يا خساره ان السعاده بخلصت فائده بنعيم القبر اشد من كل ما راى انا عايزك تعيش معايا في النعيم اللي مستنيك لو اتقطت ربنا نعيم القبر اه يلاقي واحد داخل عليه وشه جميل شكله جميل ريحته جميله انت مين انت مين وجهك الوجه الذي ياتي بالخير يقول له انت مش عارفني الا تعرفني انا عملك الصالح مش فاكره جلدة المصحف بتاعك اللي اتنحلت من القرايه ما انتش فاكره صيامك وقيامك وذكرك مش فاكره خوفك من ربنا انا كنت بخاف منه قوي وحبك لربنا كنت بحبه قوي ما انتش فاكره الدروس اللي حضرتيها والتجويد اللي اتعلمتيه مش فاكره المقاص اللي انت ضحيتيها عشان ربنا بيها مش فاكر اللي انت سبتيه عشان ربنا ما انتش فاكر المال الحرام اللي ضحيت بيه ربنا انا عمله كصلاح انا معاك كل يوم الإهام. بعد كده ضمه الارض من قبلها تتخيلوا لو طالب في الثانويه العامه طلع الأول على الجمهوريه فبيجري على والدته يا امي انا طلعت الاول على الجمهوريه تضم الفرح شكله ايه اهي دي ضمه الارض ليكي ولك لما بتنزل لو انت بتعلى ربنا سبحانه وتعالى انا عملك افضل معاك يوم القيامه هونسك وهنسك في المكان الرائع اللي انت فيه مكان رائع وصفه ايه البسوه من الجنة لا من دلوقتي وافتحوا له بابا إلى الجنة البيت اللي انت ساكن فيه يطل على الجنه لا وكمان غدوا وعشيا المناظر تتغير الغدوه هتتفرج النهارده على أصر من قصورك بالليل هتتفرج على جنينه من جناينك بعده هتتفرج على نهر من انهارك كل ده يعني البلكونه بتتغير باستمرار وافرشه من الجنه عفش من جننه مش فين مدن دمياط بقى ولا مدن اوروبا وتخيلوا يا اخوانا تخيلوا العيشه الرهيبه قصر من الجنه مفروش من الجنه بيطل على انهار الجنه هو ده القبر ياه. عشان كده مجيء يوم القيامه يطلع يقول ايه ده انا كنت عايش في نعيم ما فيش ملوك في الارض عاشته انا نعيمنا خلص ليه انا مش عايز النعيم ده يخلص فإذا بنعيم القيامة اشد من كل ما لا إله الا الله معقوله معقوله دي افراح ورا افراح ورا افراح اول ما تيجي تطلع من القبر هذا يومكم تتلقاهم الملائكه هذا يومكم وعاد خاف والكلام ده مش عشانكم انتم ده يومكم دي ليلتك يا عريس دي ليلتك هذا يومكم طلعين فرحانين ووشهم منور وبعد كده يلتقوا مع اصحابهم اللي كانوا بيتعرفوا بنا معهم الوش النور يزيد اكتر بعد كده يروحوا لحوض النبي عليه الصلاه والسلام يشربوا من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نور يزيد اكتر بعد كده يروحوا يشوفوا نور وجه الله النور يزيد اكتر ايه ده وهم لسه بيعدوا من على الصراط ربنا يقول لهم أ... ها... ربنا سبحانه وتعالى يقول لهم ابشروا يبشروا في سوره الحديد يبشروا من وهم ابشراكم اليوم جنات من هو لسه داخل لجنه الامتحان بتاعه الصراط يتقال له مبروك قال لا ده انت معدي معدي ما تخافش مبروك خلاص انت معدي معدي الف مبروك الف مبروك يا ناجحين الف ما فيش فرحه في الدنيا زي فرحان بنجاح فرحه مهوله ما هو لما تتوصفش يا جماعه بعد كده يدخل الجنه نعيم جنه ايه اوصف لكم ايه نعيم الجنه احنا كل ما الواحد بيتكلم عن الجنه بيحس ان قلبه هيتجنن حي... يا جماعه من كتر الكلام عن الجنه وروعتها اوصف لكم ايه انا قلت اكلمهم عن ايه في الجنه اقول لكم اوصف لكم افخم فندق على وجه الكره الارضيه اوصف لك ملكه جمال العالم واوصف لك اوصف لك املاك اغنى راجل في العالم اوصفلك ااوصفلك ملك وسلطان اعظم ملك في العالم اوصفلك اجمل قريه سياحيه واخدة الأولى على عالم كله في المزارات السياحيه اوصفلك اجمل مناظر طبيعيه شعر الواحد وقلبه يرتجف لما بيشوفها كل ده ولا حاجه في الجنه انا عايزك تعيش عايزك تعيش في النعيم المقيم ده اهو عايزك تعيش الاحظات الجميله دي واحنا بنتكلم عن الجنه ونعيم ربنا ورحمه ربنا سبحانه وتعالى باللاطرف باللي مشوا في طريق الاعتراف يا جماعه انا وصفت لكم طريقين وصفت لكم طريقين يا شباب طريق اللي اعترفوا وطريق اللي ما رضاش يعترف اللي مش هيرضى يعترف اعترفنا بذنوبنا في النار فاعترفوا بذنبهم وهم متاهوا في, الصح في الوادي الصحيح ولا اعوذ بالله جوارحهم بتعترف عليهم يوم القيامه كل حاجه بتعترف عليهم انما اللي قال اعترفت بذنبي قول ربنا اعترفت بذنبي أنا لربنا اعترفت بذنبي انا عايز اعترافات ليليه يبقى منهج حياتنا من اول الليله يا شباب ان شاء الله في التهجد من اول الليله في التجديد الساعتين اللي قبل الفجر باذن الله نقول لربنا ونقول له انا اعترف لك يا رب بس انا عايز اعتراف بحرقه احترق بحرق حرفين الغميديه اللي وقع في زنه وقع في زنه وراحت لندى بقى السلام بتقول له طهرني يا رسول الله انا حاسه اني مش نظيفه انا حاسه اني مش طهره انا عايز انضف عايز احس ان انسان طهره عايز احس ان انسان نظيفه حتى لو هيقام عليا الحد طهرني طهرني يا رسول السلام يعني لما اتاكد خلاص من انها فعلا يعني زنت وشهدت على نفسها علي الصلاه والسلام طيب اذهبي لعلكي حبله من الزنا فعلا طلعت حامل تسع شهور وجت اذهبي حتى تفطميه في سنتين وجت وكل مره تقول له طهرني طهرني يا رسول الله مش قادره نار جوايا بتعترف بحرقه اعترفي لربنا بحرقه اعترف لربنا بندم اعترف لربنا بحاسب انك ما انتش راجع تاني اعترفي لربنا باصرار ان ده طريقي رجعالك يا رب رجعلك خلاص يا رب راجعلك يا رب ومش هسيبك تاني ومش هسيب طريقك تاني اعترفوا يا جماعه اعترفوا بجديه اعترفوا اعترفوا بكل حاجه زي الله عليه الصلاه والسلام ما كان بيقول ربنا اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما علمت بي مني بعترفلك بكل حاجة يا رب بكل حاجه احنا ذنوبنا كتير والله العظيم كتير يا جماعه السمكه اللي بتتحط في الشبكه لو ما لقتش من منه بعد ساعه هتبقى بتتشوى عن النار شبكه ذنوبنا احاطت بينا لازم اعترافنا ولا خرجنا منها لازم انا عايز اعتراف مكتوب تعرفي تكتب اعتراف مكتوب لربنا بلاش يعني احنا مش عايزين مش عايزين فضايح على الورق احنا عايزين رموز امسك ورقه واكتب كل زنوبك اسميها ورقه اعتراف أنا بعترف لك يا رب بعترف لك اني عملت كذا يوم كذا وكذا يوم كذا وان انا ظنيت سوء بك في يوم كذا وان انا وقعت في الذنب الفلاني يوم كذا وان انا نظبت الحرامي يوم كذا وان انا قلت كلام كذا يوم كذا وان انا يا رب عني هي اذنب وتودي اذنب ولساني اذنب ويدي اذنب وكل شيء فيا انا رب عصيتك في كل مكان أنا يا رب عصيتك بكل نعمك أنا يا رب قلبي مليان معاصي وشهوات وامراض وجوارحي مليانه معاصي وصحيفتي مليانه سيئات بكل حاجه رب انا بعترف لك بالوقت يا رب اغفر لي يا رب اغفر لي باعترافي ليك يا رب ربنا غفور رحيم اعترافات ليليه يا شباب سر نجاتنا منهجنا بالله يا جماعه يا جماعه, يا جماعة احنا عايزين خلاص كل ليله لازم نعترف لربنا في التلت الاخير نيجي يوم القيامه ملوك ملوك على منابر من النور باذن الله سبحانه وتعالى احنا عايزين اعتراف كله يقين يقين يا جماعه وهم بالاخره هم ييقنون العلماء قالوا ليه بالاخره ييقنون ليه بالاخره الاول قال لك لان ده اليقين الوحيد اللي في حياتهم الناس كانت بتتعامل مع الاخره هي دي اليقين مع القران هم ده اليقين الوحيد اللي في حياتنا الكلام ده هو الكلام الوحيد الصح اللي في حياتنا الدنيا دي سراب وهتروح ده اليقين يعني ايه يعني الكره الارضيه من 6 قارات الكره الارضيه 8 قارات في قرس اسمها الجنه وقاره اسمها النار فا كل اللي النبي وصفه دي فا كل اللي ربنا والنبي وصفه واللي بيموت بيركب طياره على هنا او على هنا ايه ده معانا ده اليقين بقى خلاص يا جماعه يقين يقين نعترف له بيقين نعترف باذنبنا نعترف بكل حاجه عملناها في حق في حق ديننا وفي حق نفسنا اجرمنا على نفسنا واصرفنا على نفسنا اعترافات ليليه اعترفت ليليه ده المنهج اللي احنا لازم نعيش بيه يا جماعة ولازم نعيش ليه ولازم يبقى على لساننا الاعتراف وفي قلبنا الاعتراف ايوه يا رب احنا مجرمين احنا مذنبين احنا عبلنا كتير احنا اذنبنا كتير احنا فرطنا كتير يا رب ولكن يا رب انت رحمتك واسعه قوي يا رب انت رحمتك عظيمه قوي يا رب واحنا مالناش غيرك وبنعترف لك يا رب اعترافات ليليه يا اخوانا اللي مش هيعترف لربنا في الدنيا هيعترف في الاخره بس هيعترف ولا يحسوا الله بعد ما يكون كل حاجه انتهت هنعترف ولا لا يا شباب هنعترف لربنا سبحانه وتعالى ولا لا هنعترف للملك الجليل من واحنا في الدنيا ولا لا هنعترف ولا نعترف في القبر حساب القبر هو حساب القبر ده لما قريت حديث ان عذاب اللي ما بيستنزش من باولو في ابو داوود صاحب داوود عذاب القبر اللي ما بيستنزش من باولو اللي ما كانش بيتطهر من باولو قلت يا رب امال اللي كان بياكل ربا هينجو من عذاب القبر ازاي امال اللي كان بياكل حرام امال اللي كان بيشرب خمر امال اللي كان بيشرب مخدرات امال اللي كان مالي يتما هينجو من عذاب القبر ازاي امال اللي انت اديت له فلوس وما حدش امال اللي ما بيتزكيش امال اللي ما بيطلعش زكاه ماله امال يا رب اللي كان عايش على السحت والرشوه امال يا رب اللي ماله الارض مقاص يا رب دول هينجوا من عذاب القبر ازاي يا جماعه احنا لازم نفكر لازم نحسبها صح لازم نحسبها حساب في غايه الخطورة انت عملك هيفضل معاك طول حياتك عملك هيفضل معاك اوعوا تفتكروا ان العمل بينتهي لما الواحد بيموت وبيتسلم في ورق لا ده انت من ساعه ما بتنزل القبر تلاقي واحد داخل عليك انا عمله انا عملك افضل معاك يوم القيامه كل ما بتبص لي هتفتكر كل حسن وكل شيء عملته يعني ده هيفضل مفكرني اه طب ويوم القيامه واذا النفوس تزوجت تزوج مع الصالحين اللي زيك او العصا ولا عزبل اللي زي الواحد عشان لما تزوج نفسك مع اللي عمله نفس طاعاتك تفتكر نفس عملك او نفس المعاصي تفتكر نفس عملك وبعد كده المعاصي تجزد على الميزان عشان تتقفل وبعد كده ساعه العرض على الله إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملوه تلاقي صوت وصوره وبعد كده كتابنا ينطق عليكم بالحق ده في كتاب مكتوب وبينطق وبيتكلم وبعد كده قدام ربنا جوارحك كلها تنطق بكل حاجه عملتها يعني ايه وسعت الصراط وهم يحملون افقال اوزارهم على ظهورهم يعني الاوزار بتجسد والواحد بيشالها على ظهره يعني ايه يعني عملك مش هيعرف يفلت منه لغايه باب الجنه او باب النار يا جماعه العمل محدش بيقدر يفلت منه ولا يروح منه لازم من دلوقتي ننتبه يا لازم من دلوقتي نجتهد يا شباب لازم من دلوقتي ناخد الموضوع بقمه الخطورة وبقمه الجدية عايزين نتوب لربنا عايزين نعترف لربنا عايزين نعترف اعترافات ليليه اعترافات في الثلث الاخير اعترافات المؤمنين انا يا رب بعترف لك لو شفت الاعترافات بتاعه اهل الدنيا في برامجهم تقعدوا تتحاكم تضحكوا على اعتراف المخلوق للمخلوق وعلى فكر المخلوق لما يقعد يتصل بواحد انا بعترف لك اني عملت كذا وكذا ويقعد يضحك مقدم البرامج واحده تساله انت مسلم ولا مش مسلم يقول لا ما هيش فرق, مش فرقه ده بتفرق في مصيرك كله مش فرقه ازاي هتفرق ان شاء الله اتفه جامد قوي انما الاعتراف لربنا المؤمن وعز المؤمن ونجاح المؤمن وحياه المؤمن وكل حاجه ربنا سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى المؤمن بيها يا المؤمن حياته كلها سعاده يا جماعه كلها سعادة. كل الناس يوم في العرق وهو في الله كل الناس عطشانه من ايد النبي كل الناس مرعوبه وهو الملائكه بتطمنه كل الناس عريانه لبس من لبس الجنه ده المؤمن يا شباب ده المؤمن هتبقى مؤمنه هتعترف الليله هتعترف لربنا الليله وكل ليله وكل مساء هنعترف ولا لا يا شباب على فين يا شباب على ورقه على المكتب نكتب اعترافاتنا ربنا بكل اللي احنا عملناه حتى لو بالرموز او نجيب ورقه سودا كربون اسود وخلاص تفكرنا باللي احنا عملناه او نصور الفهرس بتاع مجلد الكبائر وبس ونبقى نبص فيه والموضوع خلص نعترف لربنا سبحانه وتعالى كل ليلة ونقول له يا رب احنا توبنا اليك يا رب واعترفنا باذنبنا طهرنا يا رب طهرنا يا رب طهرنا يا رب اللهم طهرنا من ذنوبنا اللهم طهرنا من ذنوبنا اللهم اننا نعترف لك بخطايانا اللهم اننا نعترف لك بما اقترفته انا اللهم اننا نعترف لك بكل ذنب فعلناه بكل نظره حرام نظرناه بكل كلمه حرام سمعناه بكل لفظ حرام نطقناه ونتوب اليك ونستصرخ بك ونستغفرك أن تغفر لنا تبنا اليك رب اللهم انت الملك لا اله إلا انت ظلمنا انفسنا واعترفنا ب ذنوبنا واعترفنا بذنوبنا واعترفنا بذنوبنا واعترفنا بذنوبنا فغفلنا فانه لا يغفر الذنوب إلا انت اللهم هداك اللهم رضاك اللهم عفوك ورضاك اللهم تب علينا لنتوب تب علينا توبة ترضى بها عنا تب علينا توبه تطهر بها قلوبنا وتنقي بها صحائفنا وتنور بها وجوهنا وتزك وتزكي بها نفوسنا وتثبتنا بها على لك حتى نلقاك اعترفنا بذنوبنا فارحمنا يا ارحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاك